إن مواد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إن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 أفمن زجنا له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إِنَّ الله عليم بما يصنعون والله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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَمَا يعمر مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ من عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هذا عَذْبٌ عُفُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ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 ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُسْتَقَنَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات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 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبرهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب الأنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء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 لفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا علانيه يرجون تجارة يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله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 مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساغر من ذهب ولؤلؤا ورباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزم إن ربنا لغفور شكور الذي لنا دار المطابة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم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 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركات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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من إحدى الأمم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 فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه